بسم الله الرحمن الرحيم تلق ما لحق وما أدراك ما لحق كذبت ثمود عاد بالقارع فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخبرها عليهم سبع لياد وثمانية أيام حسوما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 شِيعَ عَوْنٌ وَمَنْ قَبِلَهُ وَالمُؤْتَفِكَاتُ بِالخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا ظَلَمَ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لنجعلها لكم تذكروا وتعيها أذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخت واحدة فإذا نفخ في الصور نفخت واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكت واحدة فَيَوْمَ إِذِهُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ فَيَوْمَ إِذِهُ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِهُ وَهِيَ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إِذِهُ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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أم قرؤوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم يقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جندة عالية قطوفها ذانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابًا انا كانت القاضيا ها ليستها كانت القاضية ما اغنى عني مالي هلك عني سلطانيا وأم ولم أدر ما حسابي يا ليسها كانت القاضية ما أغنى عني مالية حلك عني سلطة صلوا ثم في سلسلة زرعها ترون ذرا فسلكوا وأما من أتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أت كتابيا ولم أدر ما حساديا يا ليتها كانت القاضية ما أُنا عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميد ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم فلا لا تقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعب قليلا ما تؤمنون ولا بقول جاهب قليلا ما تذكرون من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأطاويل لأخذنا منه باليمين ثم نقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين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 in this.